على الرغم من حقيقة أن الصين لم تحول نفسها إلى قوة اقتصادية عالمية حتى وقت قريب، فإنها تسعى دائما لتقديم مساعدات خارجية.